Våra arbetare, våra barn, våra människor, våra människor, زي ما قال الكتاب مصر قالب انحياز عمر ما كان لانتهازي مستحيل هقتل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة تستحق إني تسوا تستحق إني تسوا